غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا ان هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا كُلٌّ بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن, وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على طرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 ما تعبدون من دون الله حصبه جهنم آتهم لها آتهم لها واردون لو كان كلن في جالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحصن أولئك 129. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر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 كنا فاغنين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يلثها عبادي الصالحون إن في هذا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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْنِ <تصفيق> وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدِلِينَ عَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ قَالَ رَبِّ حْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ أَكْبَر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 categories one in the area "'in the Force' of 이동 "'O, Lord, whoever they were Él إن زلزلت الساعة شيء عظيم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة مما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ومنن لا سميع يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه ما تولاه فإن له يضل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 ثم من عرقة ثم من مضرة مخلقا ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم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 وترى الأرض هامدة، فإذا أزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فإذا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بقيد.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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَطْغَى ثُمَّ الْيَطْغَى فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كيده مَا يَفْعَلُ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن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 يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَرُهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُ كُلَّمَا فيك وذوق عذاب الحريق كلما أرادوا كلما أرادوا كلما أي يخرج منها وعذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ندبوا ونؤلؤا ولبازهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى, الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد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 ونيسرك لليسرى فذكر ان فَعَتِ الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبك الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أَفْلَحَ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بَلْ تُؤْثِرُونَ الحياة الدنيا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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات من الجنة والدرجات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 وإذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا ولا تحرم أبصارنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم انا نسالك مرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم اوردنا حوضه واسقنا من حوضه الشريف شربه لا نضمأ بعدها ابدا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم حب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا ناصر المستضعفين اللهم يا ناصر المستضعفين يا قوي يا متين اللهم ان لنا اخوانا مستضعفين في بلاد الشام قد طال بهم البلاء اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اعلي كلمتك فيهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به هو ومن عاونه، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، يا, قوي يا متين اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ عزيز مقتدر. يا قوي يا متين خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا شابا إلا أصلحته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح. إلا عنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر المسلمين اللهم انزل على قبورهم شآبيب الرحمه اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران اللهم يا ارحم الراحمين اللهم اكرم وفادتهم أكرم وفادتهم أكرم وفادتهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها في رحمتك يا أرحم الراحمين